التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان, والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن أن الله كان به عليما